فَإِنْ حَالُكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنْ اتَّبَعَ وَكُلُّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيُّونَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ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 أولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين